5- استمع إلى أجوبة الأسئلة الآتية، ثم اكتبها كما في المثال. كم لاعبه في الصوره في صورتي لاعب واحد. كم لاعبة في في صورتي لاعبان اثنان. كم لاعبة في في اثنتان. كم لاعباً في, في الصوره في السورة ستة لاعبين كم لاعبة في الصوره في السورة لاعبة واحدة